تقدم الهندي يهواري وسقليزان تحيي دي نادير ونس تلمسان عبد النور طغزير بسعي فرج ربي طايد غربي وسيف الدين ونس باري يقول وحد الحية شافت فيها خزرة بدون نقاش مغربية عينيها قد يمكن قلبي يبغى هي وحشق لي في المروكي هي اسمع وتولي الجزائريه من جه ربي قولي لي من طنجة ملي اكادير عندها دابا واحد صنعوه لي يدين كل يقول لي مين نطون جبنا كاذب عند هاد دا راح تحسب صنعوه لي يدين ايها الشفوفيه خزله صحيحه مغربيه بدون نقاش مغربيه كدعيكي اللازير قلبي ابغاهية شغلي المغربية اصنع لها الجنسية و اسكينها قصوق احراس غير ما تزعف وش علية مغنية كل واحد عنده عقلية قلب خير و بغاهية غير ما تتنعرف وش علية هوج ده كل واحد هو عقلية خير بغاية الحياة شفتتية خسرة سحيحها مروقية بدون نقاش مغربية عينها كيهي لا زير قلبي بغاها هي وحشق تي <تصفيق> تم سن غير بغات تزور بلادنا تاني حاجه غير بغات تزور بلادنا تاني مروقيا قليلة بنت الناس قلبي بغاها هي وحشق ليت بركانية مصر على هالجنسية وتولي أرجيريا سير ما تعرفش الناس وش هبين من مكناس شكحية ولا من الحشاش المهيم أرضى عليها سير مو ما تعرفش الناس وش هبين من مكناس الحلا ولا ملح شاش المهيب علي ها حسيت سك قلبي امراها هي ابغى لي هولندا اسمع الهابش نسيا سكن في ارج عيني هاشف وياه اذا صحيحه مر يدوني قاش مغربية عينيها كي ليزر صاحبي ربي بشوية عليك سير ولا انت لي عليا هادشي لا مهيلي سير ولا انت لي عليا هادشي شفتيها خضره صعيحه مغربيه بدو النقاش مغربيه عينيها كي لازر قلبي تبغى هي وحشاق الليل المغربيه لها جزئيه وتولي الجيريه شي حرب بيقول لي يمي الطنجيه ولا اكادير عندها دا واحد تحسب صلعه اليدين chwiya 3li